وَلَا يَتأَلَّؤُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 119. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم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 ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفضن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 119. ويغنيهم الله من فضله 110. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 111. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم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 112. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة